إنا خلقنا الإنسان من لقفة أم شج النبت لي فجعلناه سميع بصير بلى إما شاكرين وإما كفورا إن أعطذنا من الكافرين سلام سَنْكَانَ مِزاجُهَا كَفُورٍ عِينٍ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ عِينٍ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يوفون في النذر ويخاطون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا thou ma 124. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 125. 117. وقعهم نظرة وسرورا بِمَا بما صبروا جنة وحريرا 118. ولا زمه ريض وذانية النظر ويقاض عليهم بآنية من ذضبة وأكواب كانت قواريرا كانت قواريرا إن قدرها تقدير، ويُسقَعون في ذاك مزاجها. ما سر سبيله ويقوق عليهم الدن مقلدون إذا رأيتهم حسبتهم. وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا 117. وحلوا أفاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 118. نا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فصبي لحكم ربك ولا تطمنهم آت من أو 114. كفورا واذكر اسم ربك ذكرة وأصيلا 115. ومن الليل فاسجد 119. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 110. نحن خلقناهم شَاءَ تَنَزَّلُهُ رَوْضٌ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُ مَثَلَهُ تَبدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تذكرة فَمَن يُفَسِّرُونَ ذليل ربي ذي وما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين